ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء فسألهم عن سبب صيامه فقالوا هذا يوم نجَّ الله فيه موسى وقومه فنحن نصومه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه تأمل في هذا الحديث لماذا شرع صيام هذا اليوم ألا وهو عاش وراء شكرا لله عز وجل على النجاة التي حصلت لنبي الله موسى ومن معه من المؤمنين، وهذا يدل على أهمية النجاة وأن النجاة أمر عظيم يحتاج أن يسعى العبد في طلبها والحصول عليها. النجاه منه كبيره يمتن الله عز وجل بها على بني إسرائيل فيقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي عليكم إذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويقول سبحانه وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم هذا امتنان من الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل وإذ نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين فالنجاح امر عظيم بعث الله عز وجل الانبياء لاجله او لاجلها لاجل ان ينجو الناس من عذاب الله ومن نقمه الله سبحانه وتعالى وقد جعل الله عز وجل النجاح لمن اتبع انبياءه وأخذوا بشرعه قال سبحانه وتعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين وقال سبحانه وتعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين هذه في الدنيا وأما في الآخرة يقول الله عز وجل وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون هذه بشاره للمؤمنين بأنه كما أن النجاة حصلت لهم في الدنيا أنها ستحصل لهم في الآخرة وقال سبحانه وتعالى مبينا حال الخليقة وهم يحضرون حول جهنم ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا.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 وإن منكم إلا واردها هذا قسم أن ما من أحد من العباد إلا سيرد على النار عند أن يضرب عليها الصراط ويمر الناس بأعمالهم وإن منكم إلا واردها فلمن النجاة يا عباد الله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في جثية النجاة ينجي الله عز وجل اهل الايمان واهل التقوى وهذه سنة الله سبحانه وتعالى فقد نجي الله عز وجل نوحا ونجى لوطا ونجى صالحا ونجى شعيبا ونجى يهودا ولما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا وقال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر العذاب الذي نزل بعاد وثمود في سوره فصلت قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون حصلت النجاه لاهل الايمان والتقوى ونبي الله موسى حصلت له النجاه لما انفر ببني اسرائيل من ذلك الطاغيه في مثل هذا الشهر وفي اليوم العاشر فلما وصل الى البحر والبحر امامه والعدو من خلفه قال الله عز وجل فلما تراء الجمعان جمع موسى راى جمع فرعون وجمع فرعون راى جمع موسى عليه السلام فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون أي ادركنا فرعون وجنده فقال هذا النبي بكل ثقة عالية بالله سبحانه وتعالى ملتمسا النجاة من الله كلا إن معي ربي سيهدين أي سيدلني على سبيل النجاة فجاء فجاءت النجاة من الله سبحانه وتعالى بأن أمره عز وجل أن يفعل سببا يسيرا أن يضرب بعصاه الصغيرة هذا البحر العظيم المطلاطم أن يضربه بذلك العصا ولكنه العمل بالسبب فضربه بتلك العصا. فانفلق البحر فكان كالطود العظيم كالجبل العظيم فمر موسى ومن معه وجاء فرعون وجنوده ليدركوهم فلما دخلوا البحر وخرج موسى وجنده طلاطم عليهم البحر فأغرقهم الله سبحانه وتعالى أي جند فرعون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 اي أغرق الله موسى أغرق الله فرعون وجنوده إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم العزيز الذي تظهر عزته وقهره في أعدائه الرحيم الذي تظهر رحمته في أوليائه فظهرت عزة الله بإهلاك فرعون وجنده وظهرت رحمة الله سبحانه وتعالى بنجاة موسى ومن معه أيها المسلمون إنه ينبغي علينا أن نسلك أسباب النجاة وأن نحرص على النجاة فإن الأنبياء كانوا يدعون الله عز وجل ويسألون الله النجاة فهذا نبي الله روح يقول رب نجني واهلي مما يعملون فنجيناه وأهله اجمعين وهذه المراه الصالحه امراه فرعون التي جعلها الله عز وجل مثلا للمؤمنين يتاسى بها اهل الايمان في صبرها وثباتها ودعائها وسؤالها النجاة قال سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين الله اكبر انها مرأة ولكنها عاقله انها مرأة ولكنها موفقه يوم أن حرم كثير من العقلاء وصرف كثير من الادهياء وفقت هذه المرأة الضعيفة من بين أولئك جميعا لهذا المطلب العظيم وفقت لأسباب النجاح وسؤال رب العالمين سبحانه وتعالى النجاح فحرص على النجاح أيها العبد والتمس مضانها وأسبابها عسى أن ينجيك الله عز وجل في الدنيا والآخرة إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ايها المسلمون عباد الله ان الله عز وجل جعل للنجاه اسبابا وان اعظم سبب من اسباب النجاه تحقيق توحيد الله عز وجل ان يحرص العبد على تحقيق هذا الامر العظيم الذي خلق الله العباد من أجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون نجاهم إلى البر بسبب إخلاصهم الدين أي الدعاء في حال الكرب والشده نجاهم الله سبحانه وتعالى ولكن لما خرجوا إلى البر حصل منهم اشراك بالله عز وجل فلما نجاهم إذا هم يشركون قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون فالله عز وجل هو المنجي وأعظم سبب لنيل النجاة من الله سبحانه وتعالى هو توحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة والدين سبحانه فمن كان موحدا لله فإن الله عز وجل ينجيه ومن أسباب النجاة ايضا الاعتماد على الله وقوة الإيمان بالله عز وجل واثقة به فإن نجاة الله لأهل الإيمان كما قال سبحانه ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا فتش إيمانك ستعرف في أيام البلاء وأيام الامتحان ما تحمل من إيمان أما في أيام الرخاء فكل يدعي الإيمان ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إن كنا معكم اوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين فتحقيق الإيمان, تحقيق الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره من أعظم أسباب النجاة عباد الله ومن أسباب النجاة لزوم تقوى الله عز وجل في السر, في السر والعلانية في الرخاء والشده فإنها سبب عظيم للنجاة كما قال تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وكما قال سبحانه ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية ومن أسباب النجاة أيها المسلمون عباد الله هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه العباد العظيمة وهذه الشعيره العظيمة التي ضعفت بين المسلمين وضعف الاهتمام بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في البخاري من حديث النعمان بن بشير مثل القائم, مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم في سفينة استهموا فكان بعضهم اعلاها وكان بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا فهذا مثل عظيم يضربه النبي صلى الله عليه وسلم أن الظالم والمفسد والعاصي والمجرم إذا ترك يعبث في الأرض فإن ذلك سبب لهلاك الناس جميعا وأن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل بقدره وطاقته أن ذلك سبب للنجاح كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون وقال الله عز وجل في كتابه الكريم فلولا كان من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم فالله عز وجل ينجي ينجي أهل الأمر بالمعروف والنهي, والنهي عن المنكر ينجي العبد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنجاة يا عباد الله ومن أسباب النجاة الدعاء فالدعاء سبب عظيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أيلهم مع الله ومن أسباب النجاة يا عباد الله الحرص على الاعمال الصالحه جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره في قصه الثلاثه الذين دخلوا الغار في الحديث المعلوم لدى الكثير منا ان ثلاثه من بني اسرائيل دخلوا غارا فانحدرت صخره فسدت عليهم الغار فقالوا انه لن ينجيكم اليوم الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم فقام الأول فتوسل إلى الله عز وجل ببره لابويه وقال اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا، فناء بطلب الشجر يوما فلم ارح عليهما حتى ناما فبت والقدح في يدي انتظر استيقاظهما والصبي يتغاظون عند قدمي اللهم انك قال حتى برق الفجر فاستيقظ فشرب غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج ثم قام الثاني فدع الله بعفته وقال اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها عن نفسها فامتنعت حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني تطلب مئة وعشرين دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها قال ففعلت فلما قعدت بين رجليها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت عنها وهي أحب الناس إليه الله أكبر سبحان الله يا عباد الله كيف وقد تهيأت له المعصية لم يبق إلا الفعل حتى إذا قعدت بين رجلي قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج فقام الثالث ودع الله عز وجل بأمانته وقال اللهم إني استأجرت أجرا فأعطيت كل واحد أجرته إلا رجلا منهم ترك الذي له وذهب فجاءني بعد حين فقال عبد الله أدي إلي أجرتي عبد الله أدي إلي أجرتي فقال أو قال فقلت له كل ما ترى من الإبر والبقر والغنم والرقيق هو من أجرتك فقال أتستهزئ بي قلت لا أستهزئ بك فأخذه كله ولم يترك منه شيئا أي أخذ الأجر وما نما منها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون ايها المسلم الكريم عبد الله انك تعاني في حياتك ما تعاني مما يقلقك ويشغلك ومما يتعرض لك من البلاء والكربات والشدائد نعم عباد الله فالنجاه منها سلوك اسباب النجاه بالاعتصام بالله سبحانه وتعالى وسلوك هذا الدين والصبر عليه فإن الله سبحانه وتعالى قد قضى حقا على نفسه جل جلاله أنه ينجي عباده المؤمنين كما قال سبحانه ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين نسال الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا شبل النجاء وأن يجنبنا سبل الغواية إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين